لو يطيعكم في كثير من الأمر لعن التوبة ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن حَبَّبَ حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان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 فأصلحوا بينهما فإن ضقت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطو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 ولا تنمز أنفسكم ولا تنابزو بالألقاب بأس لسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَآئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جِتنِبُوا كَثِيرًا الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ خَلَقَنَاكُم مِن ذَكِيرٍ وَالْفَاعِلِ وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلٍ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَهْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن من المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وافسِيم في سبيل الله أولئك هم الصادقون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 برد <تصفيق>